فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار فتعال أهل المجتمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من نذيذ معينه ونستشعر عظمته ونعيمه وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم